الَّذِي أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْمُبِينَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 إني رأيت أحداً يشركوا كبروا والشمس والطمر رأيتهم ليسادين قال يا بني لا تقص الصوياك على إخواتك قال يا بني لا تقص الصوياك على إخواتك فيكيدوه لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ما تؤين الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. اتَّمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قِبَلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده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 لا تقتلون يوسف، لا تقتلون يوسف، وَاللَّقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَنَى مَارَكَ نَتَّمَنَّى عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّهُ لَنَاصِحٌ أرسله مَعَنَا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الْذِّئبُ وَنَحْنُ عَصْبَهُ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون فلما ذهبوا به وأجمعوا, وأجمعوا أن يجعلوه في فِي الجب فلما وأجمعوا يجعلوه في الجب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 استبق وتركنا يوسف عين دمت عنا وتركنا يوسف عين دمت عنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلا ما صادقين وجا بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سوالة لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل صبروا جميعهم والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى أدنوا قال يا بشر هذا غلا هذا ظلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن وشروه بثمن بخص دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونحن بلغ أشده آتينا آتيناه, آتيناه حكمة وعلمًا وكذالك نجزي المحسنين هي وفي بيتها عن نفسي وغلقت الاضواء وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي انه ربي أحسن مثواي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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا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 وما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا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 وقال رسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهم متكأوا وأتت كل واحدة وأتت كل واحدة منهم سكينا وقالت خرج عليهم فلم رأينه فلم برنه وقطعنا أيديهم وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله, وقلن حاش لله, وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك قالت فذالك الذي لم فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إليه قال رب السجن وأحب إليه إلي من لا يدعونني إليه وإن لا تصرف عنكدهم أصب إليهم أصب إليهم وأكن من الجاهين فاستجاب له ربه فاستجاب لهم ربهم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما أوى الآيات ليسجونه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 نبئنا بتكوينه إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتكوينه إلا نبئتكما بتكوينه قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفريقون خير خير أم الله الواحد القهار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 لا يعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحري السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم, قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما فاسأله بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا الله قلن حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت حصحص الحق أنا راوته عن نفسه، أنا راوته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين. ذلك ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.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 وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزاقك عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. يتبوء منها حيث يشاء نصيبه برحمتنا من. نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجراً وحسن ولا أجور الآخرة خير للذين آمنوا ولا أجور الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتتقون و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم لهم ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أباه وإن نفعل وقل لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم لعلهم يرجعون لَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ من لَّنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَنَّ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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفر أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله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 تدخلوا من باب واحد وادخلوا, وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله أمر إن الحكم إلا لله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 وَإِنَّهُمْ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَنَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْآ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ إِنّ فلا تبتئس. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في رحل أخيه.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 تالله لقد عليمتم ما جئنا قالوا تالله لقد عليمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم كنتم كاذبين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 أُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نُرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءَ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 فَلَنَأْضَرَّحَنَّ أَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أبانا فَقُولُوا يَا سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وان صادقون ضال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل اسال الله جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَاه قالوا تَالَاه تفتئوا تذكروا يوسف حتى تكون حرة أو تكون من الهالكين؟ قال إنما أشكو بثي وحزني. قال إنما أشكو بثي وحزني. حزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا يا بني يذهبون، فتحسسو، فتحسسو من يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا من روح الله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 قال أنا يوسف قال انا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم قال تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي أت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إمي لا أجد ريح يوسف قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفن دون قادوت الله قادوت الله إنك لفي ضلالك القديم فلم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 قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخنوا على يوسف فنم ما دخنوا على يوسف او الى قال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخرجوا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأوي قال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمن طبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وَقَدْ كُنْتُ أَسْنَبِذُ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّ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 وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 وَسُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا إِنَّ رِجَالَنَا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَنَذَارَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسُوا مِن رَّحْمَةِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبَ جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديث يُفترا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة